ثم من علقة ثم من مضوة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم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 ودخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرين فَارْتَفَعَتْ فَالْيَمْتَدُّ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَقْطَعُ ثُمَّ يَقْطَعُ فَالْيَوْمَ ظَهُرَهَا الْيُذْهِبُ مَا كَيْدُهُمْ مَا يَغِيرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي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 فذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم فياب من ماري صف من فوقر أوسهم الحمين.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 ففيه والباده ومن يرد فيه بالحاد بظلم لذقه من عذاب اليم واذ بنى لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين والقا كَيِّ السُّجُودًا وَأَذِنَ في النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَا فَعَلُوا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رزقهم مِنَ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ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 الملائكة يأتون إلى النبي ويقولون يا رسول الله إن الله يأمرنا أن نصلي ويحصي ويستغفر ويؤدِّي الصلاة ويؤدِّي الدناءة ويؤدِّي الصلاة ويؤدِّي الدناءة ويؤدِّي الصلاة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 واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا دكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزق لهم يوفقون والبدر نجعلها لكم من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 كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمودا وقوم إبراهيم وقوم لوطا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 مع طلتين وقصرين مشيدا، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها.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 جزكن كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلناهم قبلك من رسولٍ ولا تمنا ألقي الشيطان في أمنيته فيسخ الله ما يلقي الشيطان فيسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحتم الله آياته والله عليم الحكيم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الْعَزِيفِينَ لَا يُدَخِّلَنَّهُمْ دَخَلَينَ يَرْضَاهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَالِكَ وَمَنْعَقَبَ بِمِثْلِ مَا عُقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَا اللَّهُ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 ما يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسفوه فلا ينازعنك في الأمر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 أَلَمْ تَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابًا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْدُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ذَلِ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْقُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّيُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ أَنَّ أُرْعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَهِ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 ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها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 كَتَوَعْتَ صِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلا وَنِعْمَ النَّصِيْرُ